بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما تضع الفجر